ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميب فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَخْزُقُون أَفَرَأَيْتُم مَّا تَمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدّرناَا بَيْنَكُم للمَووتَ وَم نَحْنُ بِمَصوق عَ أَنُّ بَدِّلَ أَمْسَلَكُم وَنُن شِئكُم فيِي مَا ل تَعلَمُود وَلَ قَدْ عَِمتُم شأةَأُولَا أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَنَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ إِنَّ آدَمَ مَغْرَمٌ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 فلا أقسم بمواقع النجوب وإنه لقسم لو تعلمون عظيم